لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو يصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهن وساهت مصيرا إن الله قد ظل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنم الله وقال لأتشذن من عبادك نصيبا مفروضا فلا أضلّنهم ولهم لنّهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام فلا يبتكن آذان الأعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا فَكُودَ خَسْرَ خَسْرَانَمُبِيَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّي إِبْلِي وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً أُلَّا إِكَمْ أَوَّهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً